يعلم ما يلج ب ا ل أ ر ض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن ا ا ل س ا ع ة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 وقال الذين, كفروا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ُ ينبهكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام ب ي جنه بل الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه في العذاب والضلال البعيد افلم يروا إ ل ى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن ان نخسر بهم الارض او نسقط عليهم كفا س من السماء ان في ذلك ل آ ي ه لكل عبد منيب ولقد آ ت ي ن ا داود منا فضليا جبال أ و ي ب ي معه والطير و أ ل م ا له ا ل ح د ي د ان اعمل سابعات وقدر في ا ل س ر ب و ع م ل و ا صالحا إ ن ي بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر و ف ل ن ا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتنادي وتنادي لجبال كالجناد وقدور الراسيات اعملوا آ ل د ا وعود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم, ما دلهم على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض تاكل منه تاتا ما خرق بينت الجن أن لو ك ان و ا ي ع لو م ن الغيب لو أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيب لقد كان لسبا في مساكنهم ايه جنه ت لعي مين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروه له بلده ط ي ب ة ورب غفور فعرضوا ف ا ر س ل عليهم سيل العين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أ ك ل خنط و أ ك ل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها السير سيروا فينا ليالي و أ ي ا م ا امنين فقالوا ربنا باعد بين اسبابنا وظلموا انفسهم فجعلناهم أحاديث, فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزقه ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور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 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيه ما من شر وما له منهم من ض ه ي ر ولا تنفع الشفاعه عنده إ ل ا لمن أ ذ ن له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 قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو, الله بل, هو الله بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن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 قل لكم م ع ا د يوم لا ت س ت أ خ ر و ن عنه س ا ع ة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترائب الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى بعض ل ل ق و ل يقول الذين ص س ت ض ع ف و ا ا ل ذ ي ن ا س ت ك ب ر و ا لولا أ ن ت م ل ك ن ا م ؤ م ن ي ن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 إ ذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون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 وقالوا نحن أكثر أ م و ل ا و أ ع ه النابلسي للعلوم ر الاسلاميه الناس لا يعلمون. وما لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ف ا ب ل ا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 من عباده ويقدر له وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ل ل م ل ا ئ ك ة ثم نقول ل ل م ل ا ئ ك ة اهؤلاء إ ي ا ك م كانوا يعبدون ق ا ل و ا س ب ح ا ن أنت ك و ل ي ن ا م ن دونهم ب ل كانوا ي ع ب د و ن ا ل ج ن أ ك ث ر ه م ب ه م موسوعه يملك بعضكم لبعض نفع ل ا ل للذين ظلموا ا ل ن ا ب ل ت ي كنتم بها تكذبون ت بها وإذا للعلوم ي الاسلاميه هذا إلا ع ب شركه الهدى ا م شركه دعويه غير و ا ل ب ح ي ه ذات ج مضمون ه ا إلا س ج ت م ب ع ي وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا إ ل ي ه م قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم فما بلغوا معشار ما اتيناهم وكذب ََََّ الذين ََِّ من ِ قبلهم َِِْْ وما ََ بلغوا َ معشار َ ما َ اتيناهم ََُْْ فكذبوا َََُّ رسلي ُُِ فكيف َََْ كان ََ نكير َِ قل إ ن م ا اعظكم ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله مثنى و ف ر ا د ت م ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سلتكم أ من أ ج ر فهو لكم إ ن أ ج ر ي الا على الله وهو على كل شيء قل إن ربي ب يقذف ان ل علام الغيوب قل جاء الحق الباطل قل ح ق يعيد جاء وما وما يبدئ إ ضللت ف إ ن م ا اضل على نفسي و إ ن اهتديت فبما يوحي الي ربي إ ن ه سميع قريب ولو ترى إ ذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آ م ن ا به و أ ن ا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينك وبين ك و ب ي ن ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب